أَلَمْ نَهْدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نغتن على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرزلهم بما كانوا يكسبون وَلَنَ شَ قُلَقمَسن على أَعيُِهِمْ فَتَّدَقُ الصِراطَةَ فَأَن يُضصرُ وَلَنَ شَ قُلَمَ سَقنَاء م عَامَ كَانَتِهِم فَمَستَقعض اليو وَلَا يَجعون می رو لو چیری اولم يروا لینک أَفَلَا ملا یو ودو اللہ اللہ ہوں اولم ير الانسان انا خلقناه من نقطه فاذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ولثي قال قه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذين اوتیل الدی جا لرین مو تو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 لا يسمعون إلى الملأ لعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب فاستفتهموا أهم أشد خلقنا من خلقنا اِنَّا قَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ اللَّازِبِ بل عجبت ویسخرون وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوَایَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا تِحْرُمْ أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاءٌ نَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدير هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون